انه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر اذا اخر الصلاه عن وقتها ما نفعت الله جل وعلا يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ورد انه يؤخرونها حتى خروج الوقت والله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضا في الأوقات فالمرء مثلا معمور بأن يؤدي صلاة الفجر في وقتها تساهل وتعمد يؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس هذا ما تنفعه هذا متوعد بهذا الوعيد الشديد فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فيحرم على المسلم ترك الواجبات او الوقوع في المحرمات وان اجتهد في رمضان واما الذي يؤدي ما افترض الله عليه ويقوم بالواجب ويبتعد عن الحرام الا انه في رمضان يجتهد هذا حسن هذا سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلام مثلا اذا كان في رمضان يجتهد وفي غيره يقوم بالواجب في رمضان مثلا ياخذ اجازه من العمل او يتفرغ من شغله او يخفف من شغله اذا كان شغله لنفسه ويتقرب الى الله جل وعلا ويجد الجاهد في العباده هذا حسن ففرق بين من قام بالواجبات واجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره هذا حسن ومن ترك الواجبات او وقع في المحرمات ثم يجتهد في رمضان ثم اذا سلخ رمضان عاد الى فعله السابق هذا ضلال والعياذ بالله وخطر عظيم يقول السائل ايهما افضل التسبيح بالانامل او بالمسبحة لا شك ان التسبيح بالانامل افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء واقدن بالانامل فانهن مستنطقات يعني يعد المرء بأنامله بأصابعه مثلا أو بالأنامل الأصبع فيها ثلاث أنامل مثلا أو يعد مثلا الأفراد بأصابع اليمين ويعد العشرات بأصابع الشمال هذا أفضل لأنها مستنطقة تشهد لصاحبها يوم القيامة وأما التسبيح بالمسبحة فلا يخلو إن كان المرء يعتقد أنه سنة وأنه يتقرب إلى الله بالمسبحة فهذا لا يجوز لأنه تصور شيئا مشروع وليس مشروع وأما إذا قال أعرف أنه ليس قرب إلى الله لكني أخذت السبحة من باب العدد لألا أغلط في العدد لأن السبحة هذه فيها مئة خرزها وقل وأكثر مثلا وأنا أعرف العدد بها فنقول لا بأس عليك لكن لا تعتقد أن التسبيح بالمسبحة فضيلة أو سنة أو طاعة لله لا التسبيح طاعة لكن سبح بأي شيء يقول السائل نحن نسكن في حي اطراف مكة واختلف بعض اهل الحي في ميل بسيط في اتجاه القبلة فهل يؤثر هذا الميل في صحة الصلاة اولا نعرف ان القبلة الكعبة شرفها الله هي بعينها قبلة لاهل المسجد من يصلي في المسجد الحرام هنا لا بد ان يستقبل عين الكعبه واستقبال عين الكعبه من غيره شيء يسير فمثلا هكذا اتجاه الكعبه انحرف قليل مثلا اتجه الى العمود هذا او الى العمود الاخر انصرف عن القبله ما صحت صلاته لانه لا بد يتجه الى عين الكعبه ثم من كان بمكة قبلته المسجد اذا استقبل المسجد الحرام هذا فقبلته صحيحة ان كان خارج مكة فقبلته مكة الحرم ثم هؤلاء الأخوة الذين هم في حي من أحياء مكة هذا لا يخلو إن كان في اتجاههم هذا يتجهون إلى المسجد ما يخرجون عن اتجاههم على المسجد الحرام هذا وإنما هم ما يصيبون عين الكعبة فلا يلزمهم إصابة عين الكعبة لمن كان خارج المسجد واليوم ولله الحمد في الالات الحديثه هذه امكن ضبط القبله ووزاره الحج والاوقاف وزارة الاوقاف والشؤون الاسلاميه في والمسؤوله عن المساجد في مكه لديهم اله ممكن ضبط القبله بها ممكن الرجوع اليهم وثم بقدر هذا الفرق ان كان فرق يسير لا يخرج عن اتجاه المسجد فالقبلة صحيحة وان كان يخرج عن اتجاه المسجد ما يكون مستقبل للمسجد وانما هو مستقبل يمين او شمال غيره ما صح فلا بد ان يعدله يقول السائل شهر شوال هل هو من اشهر الحج نعم اشهر الحج ثلاثة هي شوال وذي القعده والعشر الاول من ذي الحجه هذه اشهر الحج الحج اشهر معلومات يقول السائل من اتى بعمره في شهل شوال ولا يريد الحج فهل عليه هدي لا هذا ليس عليه هدي اذا اعتمر في اي يوم من ايام السنة ولم يفعل محظورا ولم يترك واجبا فليس عليه هدي عليه هدي متى اذا اعتمر في اشهر الحج وحج من نفس السنة ولم يسافر بينهما لبلده هذا يكون عليه هدي وهذا الهدي هدي شكر لله جل وعلا ما هو هدي جبران ولا هدي نقص وإنما هو هدي شكر لله جل وعلا حيث يسر لعبده الحج والعمرة في سفرة واحدة فيشكر الله جل وعلا ويؤدي هذا الهدي اما ان اعتمر ثم عاد الى بلاده ثم جاء من بلاده بحج مفرد فليس عليه هدي حتى ولو كان في شهر ذي الحجة او ذي القعدة شخص مثلا جاء الى مكة في اليوم الاول من ذي معتمرا ثم رجع الى بلاده ثم في يوم الثامن من ذي الحجه او التاسع او السابع احرم من بلده وجاء حاجا مفردا فليس عليه هدي في هذه الحال وان كان قد اعتمر في شهر ذي الحجه لانه ليس متمتع المتمتع هو من اتى بعمرة في اشهر الحج وحج من نفس السنة ولم يسافر بينهما والهدي نوعان هدي جبران وهدي شكر هدي الجبران احرص كل الحرص على السلامة منه لان هدي الجبران اما لترك واجب او لفعل محظور ونحن نقول لك احرص على ان لا تترك واجبا ولا تفعل محظورا فلا يكون عليك هدي لان هدي الجبران على اسمه يعني يجبر نقصا وقعت فيه فلا تنقص في عمرتك يا اخي ولا تنقص في حجك احرص على ان يكون مضبوط واسأل عما يشكل عليك قبل الفعل حتى تتدارك مثلا هو في بلده توجه من بلده يريد الحج او يريد العمرة املت عليه نفسه وقالت ما في لزوم انك تمر الميقات وتحرم الميقات البلد الذي تأتي بها توجه الى مكة واذا وصلت الى مكة اخرج التنعيم واحرم ولا في لزوم انك تحرم قبل الوصول الى مكة نقول هذا خطا وقعت في محظور عصيت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم احرمت من التنعيم عليك هدي لما لانك تركت واجب الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك احرم من ميقاتك او الميقات الذي تمر منه معه ليس لازم ان تحرم ميقاتك انت أنت مثلا من أهلي نجد ميقاتكم السيل جئت من المدينة أصبح ميقاتك ميقات اهل المدينه ما تقول أروح أحرم من السيل نقول لا أحرم من ميقات اهل المدينه قال لك عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فكانك تقول لا ما يحتاج اني احرم من المدينه اذا وصلت مكه اخرج الى التنعيم واحرم او بعض الناس مثلا يريد ان ياتي بالطائره الى جده ومن جده الى مكه يقول ما في لزوم اني احرم بالطائره اذا وصلت الى جده احرمت ودخلت مكه اقول لا هذه الاحكام الشرعيه ليست على هواك وانت الذي تشرع لنفسك انت ايها المسلم متبع لا مبتدع ما تأتي بشيء جديد يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم الامر منته منه ما يحتاج الى انك تأتي مثل امور الدنيا نعم تدد فيها وحسن ما استطعت لكن أمور الدين أنت معمور بالاتباع البناء الآن مثلا المساكن يختلف كثير عن البناء قبل خمسين سنة وسبعين سنة والبناء قبل مئة سنة يختلف كثير عن البناء قبل مئتي سنة وهكذا أمور الدنيا قابلة للتجديد والتحسين مثلا لكن أمور الآخرة لا الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الحمد لله كمل الدين وتمت النعمة والحمد لله جاء يهودي إلى عمر من الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذناها عيد آية عظيمة اليهود عليهم لعنة الله يعرفون لكنهم عندهم عناد وإلا يعرفون ويدركون آية في كتابكم يعني آية عظيمة لو نزلت علينا اتخذنا يوم نزولها عيد قال وما هي قال قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر رضي الله عنه والله إني لا أعلم أي يوم نزلت وأي ساعة نزلت نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة هذا يوم عيد في يوم عرفة هذا يوم عيد السنة بعد العصر الوقت الفاضل افضل الاوقات التي هي الساعة العظيمة التي تتحرى فيها الاجابه قال ما اهملت عندنا نحن ولله الحمد ما في ديننا من تعاليم اخذنا بها وما ضيعنا منها شيء والنبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا لكل خير ونهانا عن كل شر واحد اخر يقول لاحد الصحابة نبيكم علمكم كل شيء حتى الخرأة قال اي والله لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخرأة حتى عند قضاء الحاجه علمنا كيف نصنع اذا اردت ان تدخل الى مكان قضاء الحاجه الكنيف او الحمام او غيره فقدم رجلك اليسرى وقل بسم الله حصن لك حصين عن الشياطين لان الشياطين تأوي الى اماكن الاماكن القذره فتحصن بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث الذكران والإناث كل خبيث فإذا جلست لقضاء الحاجة فاعتمد على رجلك اليسرى وانصب رجلك اليمنى يكون فيه تمايل أسهل لخروج الخارج فإذا انتهيت فقل واخرج مع الباب مقدما رجلك اليمنى لأنك تخرج بها إلى المكان الفاضل عن المفضول وقل غفرانك يعني أسألك يا ربي المغفرة هذا اعتراف من العبد بالتقصير يعني أنت يا ربي أنعمت علي بالأكل فأكلت فانتفعت به وخرج الفضلة منه الذي لا فائدة فيه خرج مني فسلمت من أذى فأنا يا ربي مقصر في حقك وفي شكر نعمتك أسألك يا ربي المغفرة غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وإذا كنت متوضعا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تفتح لك أبواب الجنة الثمانية فالنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ما ترك شيئاً من أمور الدنيا ولا أمور الآخرة إلا وبينه صلى الله عليه وسلم انظر تعاليم عليه الصلاة والسلام في البيع والشراء كما تقدم لنا في البيع والشراء كأنه أكبر خبير في التجارة يشرع عليه الصلاة والسلام علمنا التجارة والبيع والشراء مثل ما علمنا الصلاة والزكاة والصيام والحج فالمؤمن المسلم يكون في جميع أحواله عابدا لله إذا خرج من بيته لشراء حاجة لأهله محتسب ليقضي حاجة أهله فهو معجور إذا أنفق على أهله ريال أو درهم أو جنيه فهو كالنفقة في سبيل الله يريد أن يغني أهله فلا يحتاجون إلى غيره والرجل يؤجر على كل شيء حتى ما كان من أمور الدنيا إذا احتسبه في ملبسه ثيابه إذا لبس الثوب المناسب له يريد ألا يكون محل همز أو لمز يكون ثوبه على قدره لا يكون الثوب فاخر جدا وهو دون ذلك ولا يكون الثوب ردي جدا وهو اعلى من هذا فيكون محل للاشاره والهمز ونحوه يكون يلبس الثوب المناسب له لاجل ان لا يشار اليه بشيء لا بمدح ولا سب فهو مأجور بهذا يؤجر يأكل الأكلة ليتقوى بها على طاعة الله مأجور في أكله يدخل السرور على أهل بيته ويؤانسهم ويداعبهم هو مأجور بهذا يقول عليه الصلاة والسلام إنك لا تنفق نفقة تبتغي ثوابها إلا أجرت عليه حتى ما تضع في فم امرأتك تأخذ اللقمة وتضعها في فم امراتك توجر على هذا لأن في هذا إدخال السرور عليها والأنس والمسلم مامور بأن يكون حسنا في معاملة مع الناس كلهم مع القريب والبعيد فليحذر المسلم الوقوع في البدعة لانها هلاك وسبب لرد العمل فالدين ما يقبل التجديد وانما يقبل الاتباع هل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من على فعلى العين والرأس وان لا فيرد فيجتهد المسلم و الذي جرى هذا مثلا ان قلنا ان المسلم يسال عن فقه العباده قبل ان يدخل فيها حتى لا يقع في دم جبران يقول له قائل اذا وصلت جده احرم من جده مثلا اذا جاءنا قلنا اخطات عليك دم جبران يقول له قائل مثلا البس السروال ليسر عورتك فالرداء والإزار ما يكفي لستر العورة نقول له لا يخلو إن كنت جاهل فالله يعذرك بجهلك أو ناسي فتعذر بنسيانك أما إذا كنت متعمد تعلم أنه ممنوع ولبس السروال ولم تبالي بالنهي عن اللمس المخيط فعليك فديه ذلك هذا هدي الجبران احرص كل الحرص في التخلص منه ولا يكون عليك شيء اما هدي التطوع هدي الشكر لله هدي التمتع وهدي القران هذا احرص عليه لانه شكر لله جل وعلا يسر الله لك حج وعمره في سفرة واحدة هذه نعمة فتقدم هذا الهدى شكرا لله تعالى يقول السائل هل صلاة التسابيح جائزة وهل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التسابيح وردت في حديث ضعيفة ولهذا نهى كثير من العلماء رحمهم الله من العلماء المحققين فعلها لانها ما وردت في احاديث يعتمد عليها قوية صحيحة وديننا ولله الحمد ما نتلمس فيه تلمس عندنا مثل الشمس القرآن والسنة الصحيحة ليس فيه شيء من امور الدين مشروع في احاديث ضعيفة لا ثم ان نوافل العباده نوافل الصلاه بالذات كثيره ولله الحمد الوارده فلسنا بحاجه الى ان ناتي بشيء فيه ضعف فلذا نهى عنها كثير من علماء التحقيق رحمه الله عليهم قالوا ليست بثابته باحاديث صحيحه يعتمد عليها وفي السنن الرواتب والتطوع المطلق ما هو غنية داوم على السنن الرواتب 12 ركعة ركعتان قبل الفجر واربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء هذه السنن الرواتبة والوتر من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها من أوله وأوسطه وآخره وانتهى ويتره إلى السحر عليه الصلاة والسلام فالأمر فيه ساعة صليت العشاء ولو في وقت المغرب مريض أو مسافر جمعت العشاء مع المغرب بعدما غربت الشمس بخمس دقائق صليت المغرب ثم صليت العشاء نقول أوتر الوتر من بعد صلاة العشاء صليت العشاء مثلا في وقتها ذهبت الى اهلك وقضيت ما قضيت وكذا واردت النوم توتر ان شئت قمت منتصف الليل مثلا او تأخر نومك توتر انت واثق من قيامك قبل الفجر بنصف ساعة او ساعة او اقل او اكثر اوتر عند قيامك قبل الفجر بقليل من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره الى السحر فليثق من نفسه القيام كون الوتر اخر الليل افضل والذي ما يثق من نفسه القيام يوتر قبل ان ينام والنوافل المطلقة مثلا تصلي من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح مثلا سنة الضحى ركعتين صل اربع صل ثمان صليت اربع او ثمان او عشر ثم فصلت بما فصلت به او عملت ما عملت ونحو ذلك بدالك ان تصلي نقسل ما تمنع عن الصلاة من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح الى ان تقف الشمس في وسط السماء اذا وقفت في وسط السماء قبل الزوال نقول هذا وقت نهي فاذا زالت الشمس الى جهة الغروب صل ما شئت قبل الظهر وبعد الظهر الى العصر كل هذا وقت للنوافر والحمد لله اذا صليت العصر فتوقف عن الصلاة الا ذوات الاسباب يعني صليت العصر وجلست في المسجد ما يسوغ لك ان تقوم تنفل نقول لا طفت بالبيت بعد الطواف نقص ركعتين اثنان صليا معا احدهما بعد الصلاه قام الى المطاف وطاف حول الكعبه سبعه اشواط والاخر اخذ المصحف يقرا جاء الطائف بجوار صاحبه الذي يقرأ فصلى ركعتين الذي يقرأ في المصحف اطبق المصحف وقام يصلي مع اخيه ركعتين هل يسوق له ذلك؟ لا طيب يقول لما تمنعونني وهذا صاحبي وانا ويوصل لنا جميع نقول هذا طاف بالبيت ومن طاف بالبيت يشرع له صلاة ركعتين في أي وقت وأنت تقرأ فما يشرع لك أن تصلي بعد العصر الثالث بعد العصر بساعة دخل المسجد وجلس نقول لا يا أخي قم فصلي ركعتين تحيه المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يقول القاري سبحان الله ذاك الطائف تقول له صل يصلي ولا تنكرون عليه وهذا يدخل يريد الجلوس وتامرونه بالصلاة وأنا لما أردت أن أصلي منعتموني أقول نعم لأنك أنت في المسجد وجالس فيه وهذا داخل إلى المسجد فهو مامور بأن يصلي تحية المسجد وذاك طاف بالبيت فهو مامور بأن يصلي سنة الطواف وأنت في خير وفي عبادة لا يضيرك هذا ولا ينقصك أنت تقرأ القرآن لك بكل حرف حسنة والحسنه بعشر أمثالها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه تبارك وتعالى من اشتغل بذكري عن مسألتي أعطيت أفضل ما أعطي السائلين أنت تقرأ القرآن وهذا ذكر الله جل وعلا فأنت يعطيك الله أفضل ما يعطي السائلين واحد يسأل يلح على ربه أنت مشتغل بذكره تعطى الخير الكثير لا يضيرك أن نمنعك من السنة لأنها لا تسرع في حقك لأنك جالس في المسجد وإذا كنت جالس في المسجد تنتظر صلاة المغرب فأنت في صلاة ما دامت الصلاة تحبسك ما دمت تنتظر الصلاة. الجالس في المسجد ينتظر صلاة.